أنا يا إلهي الكون عني أنا يا إلهي Ik ben hier niet. Als je hebt, شكلك متلي يا بربا بزمانك فارقت احباب اكتر مني دكت اعزاب هيك عم تحكي الرابابا Sovt al Baba, hij begint,